قم يا أخي قم يا أخي فالسفر شد رحاله ورجاله وصله وبموعود الله ضفره كم من صباح مر عليك كم من ساعة تاتت بالكم من دقيقة رحلت عليك ولا رجوع لها فلا صدقت ولا صليت ولا بك لا تغنيت قال ابن مسعود رضي الله عنه ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت فيه الشمس. نقص فيه أجل ولم يزد فيه عمل أو إنك تنتظر اللهم فحينها فحينها لا حيل لك إلا أن تقول رب ارجعوا إلى علمي أعلم صاحب مثينا ترب ويا لها من حسرة وندا فإلى كل غافل وإلى كل نائم عن عبادة الرحمن وإلى كل من سلبته شهوات الدنيا لذة طاعة المنان إليكم إليكم حديث طيب فصلت استثمار الوقت عسى الله أن ينفعنا به وإياكم في الدنيا والآخرة لفضلة الشيخ أبي حفص الجزائري حفظه الله ورعاه بشيحظ القرآن استثمر وقت في جلب سائداً حفظ آية زائدة وربع زائد وثمن زائد وحزد زائد لسان إذا استثمر وقته في حفظ السنة فأضاف أحاديث إلى جوبعته وذاك ليستثمر وقته في الدعوة إلى الله فلا يهدي الله بك رجل واحداً خير لك من حمر النعم وحتى لو يهدي الله على يديك رجلا يكفي أنا أبدأ على المخيم أنت فاعل، إنك لا تحدي من الأحرار، ولكن الله يدومك. لكن بعض الناس ما يعرف كيف يسافر وقتها. بعض إخوانا ما يعرف كيف يسافر وقتها. شوفوا هم كيف يستثمر المال؟ إيش مكان عفار؟ إيش مكانها؟ لكن إذا كان الإنسان ربنا أعطاك الفراغ، استثمره. استثمره. وهذه أوقات الإجازات. أنا عندي وقت إجازة ولا أصلاً هو فراغ عاطل على الشغل. يا هذا الوقت يوم القيامة ستحاسب عليه. وشبابك فيما أفنيدة. وهو سؤال الثاني وعمرك فيما أبليته. لما لا سيسأل الإنسان يوم القيامة سؤالين عن الوقت. مصيبة ولا مو مصيبة. سؤالين عن الوقت عن فطر الشباب. وعن فترة العمر كله ما ذكر ليهما وقت سؤالين مطلع حتى لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربعة عن شباب فيما أفله وعن عمره في عن شباب فيما أبلاه وعن عمره فيما أسره وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه فسيسأل سؤالين عن المال وسؤالين عن الوقت مشكل bali tikshab ni shabab na yulik, walahi, shi shi kung kahit sa loob ng panahon, kahit sa loob ng panahon, kahit sa loob ng panahon, sa tuwes يستثمروا في مذاكرة مع إخوانك يستثمروا في سؤال أهل الذكري يستثمروا الوقت، مذاكرة يستثمر شريط ركعات دعاء خدمة الوالدين خدمة الدعوة إلى الله يسألوا فيما يساعدهم يستثمروا الوقت. ما ربنا عز وجل تنا عليه فترة إجازة كما أقول إحنا فترة إجازة كما في خالف جزيل وفترة إجازة كده عدنا فترة وضعت نفسي بين يدي الشيخ محمد العباسي ويتوين طروح بديني معي باش ما نصمتش عليها يعنو زيارة بعض الإخوة هكذا طرفت عنه يظنوا على أنه لا بد يمكث مع الشيخ من الصباح للليل. هذا خطأ. هذا خطأ لأن الشيخ عنده أوقات دراسة وإنتاج وبحث. و... فما يستطيع إنسان يشغل الشيخ ولا يشغل العالم ولا يشغل يمكث عندهم يظن أضل... ها يكون إنسان كنت أسأل الشيفة وفي أوقات معينة مرة في الأسبوع نحمك الله بك. ولا يوم بيوم ولا ساعة في اليوم ولا ساعة في اليوم دراسة معينة ما يوصل لا يوصل ماذا سألت إذا كانت عندك جولة دعوية بقضبان استثمر وقتك تتعلم في سبب الدعوة تتعلم في كيف يدعو هذا الإنسان منهج دعوة الإنسان مندي السنة ستمل وقتها وهذا لا أحتار من بعض الإخوان يقول يقول الله لا كرح من الوقت لا كرح من الوقت والله العظيم وكمثال طعف قيمة الوقت والله 24 ساعة لا تكفي أقسم بالذي خلق السماء والأرض 24 ساعة لا تكفي لكن الله سبحانه وتعالى أحيانا يبارك في بعض أوقاتنا وإلا لو نمنأ أوقاتنا فعلاً والله 24 ساعه هذا 24 ساعه هي ساعات النوم المعدل تاعها هي 6 إلى 8 ساعات هذا المعدل بمعنى ما الانسان من الجد كل ساعه بين قوسين بعض اخواني نقول 12 ساعه باش تساعد العبال هذا جنون 6 بلاف فوق البلافوت من ساعه بالنسبه بمعنى راك فيها خميرة في الجد تاعك 24 ساعه هي من ساعه ما ستبقى؟ 16 ساعة 16 ساعة نحيلها ساعة الصلاوات نقوله تبقى 10 ساعات إذا قلنا الصلاوات ساعتين بالنوافر بالوضوح بالتهاب للص... إلى المسجد تبقى 10 ساعات 10 ساعات خدمة الوالدين تقضي الوالدة تشوف خدمة الوالد خدمتي نفسك ثم خدمه يدينك ديك 24 ساعه ما تكفي هذا إذا كان إنسان بطال هذا إذا كان إنسان بطال لا والله ما تكفي قدام ما يجي إذا اذا ديك كلها ساخدمي حيث نسوايا ما خدمتش ولد اكثر وهذا الخدام ه... هذا الخدام يقول لي كاف الوقت كاف من قاعد في ايام إجازات كنت لما كنت لا تقدر عليه في أيام شغرية كيف تكره تلك في الوقت فيوقت كان أحسار من مواعي فلتكره تلك الوقت لتكره تلك كيف تكره تلك الوقت بعض وقت كذا كنت لا تحتاج. بعدها نسني استثمار الوقت نسني يحسبها بغير كمته حي يحسب يحسب الدينار لأموال ما لا يرتع أو بال بالسنتيم أنت يحسب وقتك دقيقة لأنك ستسأل عن هذه الدقيقة يوم القيامة ستسأل عن هذه الدقيقة يوم القيامة وما تقول والله لي دقيقة راحت لي هكذا بعض إخواننا صعفهم الله ليه يقول إنك راتب اللي شوف مثال كان يحسب أوقاته في تع ال اللعبة والكلام الفارغ تحت القاء بالساعات بالساعات ما حفظ آية ما حفظ حديث ما طلع فرلاصة ما شاف فهرس كتاب ما سمع شريط ما خدم دعوة شغله منعفون دايلو ماذا يقول كله يكاسم قاعد لا فعلت السويت بس بقولي كافي سبحان الله عجب الله يا الله سبحان الله وكأننا نعيش في دولة إسلامية و... والإنسان الله وحافظ القرآن مع الصحاحي مع السنني مع المسانيد مع الكتب مستوعب المسائل الفقهية كلها مستوعب المسائل العقدية كلها الأصولية كل كلها الحجة كلها ودينا مو متصدر وفتح العلم كله برضاية مترفرف يجيك يشيك لك كرات من الجال هم يجي عليه لكن مننا في مثال الحال هذا في الخيال غير موجود هذا في في الخيال غير موجود أنت استثمر وقتك يستثمر وقتك على الأقل لتنفع نفسك تنفع نفسك بحفظ آية بحفظ حديث دراسة مسحة لسماع شريط قراء كتاب بسؤال أهل الذكر، ينفع نفسه والفاضل من نفع نفسه ونفع أهل أنا يستمر وقته وكذلك في الدعوة إلى الله يقسم الوقت بين قسمين ينفع بين نفسه هذا لابد إن من علمه بالتعلم وقسم الثاني الدعوة إلى الله والمشي في الدعوة و... والدعوة يدفعون بها الشامس الدعوة إلى الله تدخل الدعوة إلى الله تدخل الأمر منعروف أن علمونك جاء في سبيل الله النصيحة هذه كلها دعوة إلى الله رب العالمين لا يستثمرون وقتها في هذا المثل الحاجة شبابنا يستثمرون أوقاتهم ليس إنسان يقول عندما نكبان وصلت خمسين سنوات لا يستثمرون في الدعوة ستسأل عن شبابك ليمة الشباب لما توصل ستين سنة بишь تقول باش نقدم الدين الله ماش لك قدم الدين الله عز وجل فضلت وقتك فضلت وقتك لا قدم قدم لدينك ظهرت وقتك وفضلت وقتك الأوقات هي من يبلغ العشرين فوق هذه ظهرت ظهرت الشباب ما لم تبغلها الستين والخمسين حصلها حصلها وش علمنا ربنا سبحانه وتعالى لم تنالوا البر حتى تنفقوا إما تحبون. ما هو الوقت وما هو العمى التي تحبه أنت هي فقدت الشباب تنفقها في سبيل الله هذا هو البر هذا هو البر ما تنفق الشيخوخ في سبيل الله تنفق شبابك في سبيل الله هذا هو تمام البر تمام والإحسان. إذا أردت أن يعاملك الله بما تعامله به. إذا تحسن، يحسن عليك ربك، سحسن. وإن إنما الجزاء من جنس العمل. إذا أحسنت يحسن إليك، وإذا أسأت يسأو إليك. فاستغفروا قاتكم الله يرحمكم. أنا ملقوش الدعوة بأن مس الحاجة إلينا. لأن هذه دعوة دعوة ربنا دعوة الغني دعوة القهار دعوة الجبار بل نحن بأمس الحاجة إلى هذه الدعوة فنحتاج إلى أن يدعمها لأن نحن بأمس الحاجة إليها كإنسان ما بأمس الحاجة في ظني إلى المال إنك والله يستمر بيشجب المال لأن بأمس الحاجة فشتغالك في المال لا يعني أنك أن المال يحتاجك احتغالك في المال لألك أنت تحتاج أن ما فتستطمر فيها فذلك الدعوة إلى الله الدعوة إلى الله لا تحتاج إليه. فنحن نحتاج إليه فنستطمر أوقاتنا فيها لأن نحن بأسر نسل حاجة إليها نسل حاجة نعيش كرانا عزة رجال ضوش أذي الله مقهورين ضعفاء أمام هؤلاء الضغاة الحق فإذا الدعوة تحتاج إلينا هذه عفوة نحت... نحت... نحتاج إليها حتى نعز وحتى نعيش في كرامه وحتى نعيش برجولتنا منعيش مقبورين أذبنا وضعفان أراضي للأقوام وإذا كنا نحتاج إلى الدعوة فتحتاج الدعوة إلى من يستمر فيها إذا كنا محتاجين إلى هذه الدعوة فلا بد من الاستثمار فيها. واستثمار ماله، وستمار وقت فيه. استثمار الوقت، استثمار الوقت. من قاضي يستثمر ماله في الدعوة إلى الله يستثمر ماله. يستثير ماله. الآن الدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله يحتاج فعلا الاستثمار أموال. أساس المال. ويجعل نسبة معينة 40% نسبة كبيرة 40% يقول هذا للجهاد في سبيل الله للكتيبة الفلانية الجيش الفلاني ولا للدعوة إلى الله هذا هو استثمار كأنك تجعل شريكك دعوة وتقسم أي مناصفة قلنا خذ أنت أكثر منها هذا مع 10 أو 15% زيادة وهذا تجعل شريكك ماذا؟ إما ميدان جهادي ولا ميدان داعي الله أكبر يبارك الله ولا ما يبارك الله؟ نبارك ربك على الزفير ربك على الزفير <تصفيق> الشيخ الخباه نادرنا يسمع الزاحب يقوله يصنعه جعله ربع أزموز ويخدم ويأخذوا ويأخذوا الوقت تحمل ابن عقيل هذا من علماء الحنابلة ابن عقيل ألف كتاب الفن أو الفنون أكثر من مئة مجلد حتى قال العلماء كيف كتبه هو يحكي عن نفسه وللأسف هذا كتاب مفقود هذا كتاب مفقود وكان كتاب مجلد ولا مجلدين موجودان في المكتبة الظاهرية يحكي عن نفسه قال كلمة أطلب العلم كلمة أكتب الكعك يكسر يهنس الكعك حتى المطب ما يخذ الوقت. آه. أبو حاتم لما يدخل الخلاء يأمر ابنه إبن حاتم أن يقرأ عليه وفي بيت الخلاء. هذا الناس يريد يستمرون الوقت. وين لا تعجب لما اتقرأ أبو حاتم وترى علمه وذكاءه. وليتعجب الإنسان لما يرى كثرة تصنيفات ابن عقيل. من لننظر كيف حاله. أبو حاتم أبو زرعة فيما أعلاه، فيما أذكر، كانوا في رحلة علمية. كان في ح رحلة علمية. وكان يومهم كلهم مشغل بالعلم. مثال بعد الصبح عندهم يروحون عند الشيخ. بعد ما يصافون عند الشيخ، بعد قبل الظهيرة عند الشيخ. وحده آخر. بعد الظهر جلسة أخرى قبل العصر جلسة بعد العصر جلسة قبل المغرب جلسة بعد المغرب جلسة. قبل العشاء جلسة وبعد العشاء جلسة رحلة علمية في هذه الرحلة العلمية اشتريا سمكة اشتريا سمكة وأخذها إلى البيت حتى تطبخ لموجد وصل إلى البيت جاء موعد الدرس داب إلى الدرس وهكذا من درس إلى من درس حتى ما كتب يوم بل أيام وما عندهم مخت بشي طيبوح فأكلاها نيئة أكلاها نيئة ما عندهم مخت حتى للطبخي هذا هو استثمار الوقت ولهذا لما تسمع أبو زرعة وأبو حاتم والذكاء العلمي في مسألة أصعب علم في الشريعة الإسلامية أصعب علم في الشريعة الإسلامية هو مسألة العلم في الحنفية العلم أصعب فن والعلم أبو زرع وابو حن كان من كبار علماء العلم من كبار علماء العلم أبو حاتم وابو زرع ماذا لا تستطيع تقول ليش أبو حاتم وأبو زرعة كان من أذكى علماء الأمة استثمر وقتهما في طاعتنا وفي طلب المائي فمسأة الزواج وكذا كانوا يعطون لكل ذي حق حق الزوجة حقها الأولاد حقهم العلم حقهم الدعوة إلى الله حقهم التفليل حقه ما كان عندهم شغل فيما لا يعني وفيما لا يعود إليهم بالنفع ولا إلى الدين بالنفع. ننظر لحال. ومتى تقل لهم؟ يجعل لهم خرجوا. يرزقه الوقت. استثمار الوقت بذل وقت رزق من الله رب العالمين. رزق من الله جل جلّه. أحيانا العالم يستخرج من الحديث مسائل ويأتي عالم آخر يستخرج من أحداث الحديث مسائل بالمئات أكثر من استخرجها من قبل، هم يتقن الله يجعلهم. بعض العلماء كالإمام الشافعي والشيخ ناصر الدين الألباني رحمهما الله. كانا قصتهما قريباً متشابهاً في مسألة هذه. حتى الإمام البخاري، حتى الإمام البخاري، كان كانوا هؤلاء جميعا يقيدون المسألة قام في النوم. مثل أولادك. جي مسألة في رأسه، فيستيقف في المدون. حتى لا تفهم. كلمة بخاري كذلك، الشافعي كذلك، الشيخ ناصر مرضاني كذلك كان الشيخ ناصر مرضاني رحمه الله دائما إذا نام أمامه كراس وقلب لعل تأتيه الخاطرة وهو في المنام حتى قصة قصة رحمه الله قال كنت في وكانت كلمة شقة عليا ما قلتهاش في مخطوطة فشوقت عليه أخذها إلى من أخذ سما هو عارف مخطوطة بس قرأها ما سطاني قرأها هذا العارف مخطوطات ما سطاني هذه الكلمة قالت سبحان الله يوم من الأيام لما فما في قصا نسيتها عهد بها بعيد فشاف هذه الكلمة يقرأ في المنام ويحدث في خواظره فاستيقظ فدولا فهو لم يعرف ماذا دول لكن هكذا الشيء الخاطر كتب كلمات بالنعاس وعاود نام فلم نستطيع قراءة الفجر رأى ما دول فإذا هي الكلمات هي ما عليه في المخاض خواطر خواطر وهذا حصل في إمام البخاري وإمام الشافعي وحصل كذلك في الجماعة فكان يرقد ويرقد مع أمام كل واس ورقة تأتي خاطر فعلا إن لما يسني يكون في أثناء بحوزة ولهذا أنا أنصح عنده بحث يقوم به دائما أو أبدا دائما يهز مع قلم ورق لإن الخاطرة وأنت تعيش مع بحثك لأن البحث يعيش معه قد تأتيك الخاطرة في الشارع قد تأتيك الخاطرة ودا في السوق قد تأتيك الخاطرة وأنت في الحافلة قد تأتيك الخاطرة حتى وأنت في بيت الخلق. تأتيك خاطرك عايش مع البحث تأتيك فكرة تأتيك كذا زين فهذه خاطرة إذا ما تخيلها الآن ستذهب عنك وترحل وتندم عليها ندم هذيك ولما جتني فكرة هي ليتم لو خيّتها أحيانًا تأتيك الخاطرة وأنت في الصلاة والموجودة لك سام قبل تسبيها أرفع قلم وأذوبها أكثر ثم تروح وهذا يجوز لنا كتأتيك الخواطر وأنت في صلاة رص أعلم بالخطاط هل كنت أصلي وفي صلاة يجهد الجنبش في الصلاة تأتيك خواطر لأن أهل من طاعة إلى طاعة ما هو بس إستمع أبوال و تفكر في الزوجة و تفكر كذلك لما يثني يصلي تأتيك فكرة سبحان الله هذه مسألة هكذا تأتيك مسألة هكذا إغموجة تسلم و تقوصي دونها لأنها تستفع وهذا يجيس وهذا يجيس وهذا, وهذا, وهذا فصف قال عمر شيطان, أب... شيطان ما يقول لك جهز الجيوش و شيطان عمر ما يأتك بخاطرة علمية و فائدة قد انتفع بها تنتفع بها كمه super etika li dunya lakin hadi nafhat al-rubaniyah wa atfasat الفكرة، al-fikra wa ladatika khutta askariyya wa ladatika mas'ala 'ilmiyah hadi minhatun min Allah rabb الله alamin wa la jazaa Allah li rubbama li husni ikhlasi ka wa li husni salati تأتيك خاطرة ولا تأتيك خطبة عسكرية ولا تأتيك مسألة فائدة تنفع بها دينك وتنفع بها أمة. وأنت في الصلاة. وهذا من استثمار الوقت. هذا ما يستثمار. أنك تستثمر كل دقيقة في خدمة دين الله رب العالمين. وتعيش مع الدين. وتعيش من أجل الدين. وتعيش للدين. قيمتك في هذه الحياة تكمن بمدى حرصك على نصرة دينك وخدمة لدينك هذه هذه قيمتك في هذه الحياة ما بقيمتك في هذه الحياة تقول والله هني متزوج وعندي الأولاد وعايش ما تقولها بالدرجة قوسطو هان يا ما شاء الله وتجد هذا الإنسان تلك الصلاة لمنها هذه هذه دنيا هذا وهمه <تصفيق> هذا هو أهم، هذا مبتغاه من دنيا أنني وكلت الزوجة ووكلت الأولاد وعيش ما شاء الله ومع لبالي لا طابت ولا لحرقت هذه هذي... معيشة الضمكة هذه هذه معيشة الضمكة هذه معيشة الحلوة التي أرادها الله سبحانه وتعالى هذه معيشة الحلوة إنسان يعيش بمصلحة دينة هذه معيشة حتى بين الأهل الزوج والأولاد أن نعيش في مجتمع أن مجتمع الصغير مجتمع إسلامياً أن تكون زوجتي زوجة صالحة خادمة لدينها. كيف تكون خادمة؟ تكون زوجتي خادمة لدينها. أنا طرعة شؤون بيتها وتحسن تربية الأولاد يكونوا جند الجند اللحماني هذه مهمة الأم. مدرسة. لكن لما الآن كانت أم والزوجة لم تعش ولم يتركها زوجها ولم يرعاها زوجها أن تربى على الدين من الدين فأنجبت لنا شباب والجيل همه تقليد الكفار همه تقليد الكفار ولماذا خرجنا هذا الجيل همه تقليد الكفار ولا عندنا جيل آخر همة كيف يدخل الخبز للبيضار هذا مهم كيف يدخل الخبز للدار عن طريق حلال عن طريق حرام عن طريق ربا عن طريق رشوة ما يهم المهم والدي قاضي يدخل الخبز للدار ألاش لأن هذه الأم وهذه الزوجة ما كانت عندها هم أنا تخدميها. وهذا الزوج وهذا الأب ما رعى شؤون بيته حتى يكون بيت إسلامي هذه معيشة؟ ما هي معيشة؟ ما هي معيشة؟ معيشة السعادة، السعادة الأسرة لما تعيش الأسرة كلها بدين ربها سبحانه الزوج همه ألو يدخل هذه الخبزة مع طرق الحلال؟ عن طرق الحلال ويكفي ما شقة الأم حتى تتفرق لتربية الأولاد والأم إذا تفرق لتربية الأولاد أهمها أن تخرج لنا جيل رباني جيل قرآني جيل جهادي جيل مضحي بكل ما يملك في سبيل رب العالمين والأولاد إذا شافوا هذا الوالد ...في هذه الحالة وشافوا هذه الأول في هذه الحالة كيف أعنрыв أن يجب أن يفرج الأولاد؟ يخطأ كثير من أحب والله الوالدين هي إمي ربه لكن الشرع يفسد صحيح ممكن الوالدين الأول مرهش إليش بالما ممكن لكن الوالدين ألغربه وشرع يفسد تربيت الوالدين هذه مبين من أي ف impulse أسهّها ماذا؟ هل قسسُسها التوحيد والقرآن والسنة؟ حل أن أسسها التربيات؟ على طريقة الإفرنجية. قول بونجور، قول بونسوار، وكذا، قول بونلوى. و... طريقة الإفرنجية ما تقول والله أنا ربيت وشالع في السد. ربيت على ماذا؟ بوص شو بوصوات ربيت؟ ولي ربيت على السلام عليكم وعلى الصلاة في وقتها وعلى من الله وحب الله وتوكل على الله. لوادين ماي رب وشالع في السد هي التربية الإفرنجية. فالشاعر أثر على التربية الإفرنجية، لكن تربية القرآنية، تربية على الكتاب والسنة، تربية على التوحيد، تربي ابنك على خوف من الله، تربي ابنك منذ الصغر على الصلاة ومحض الصلاة وراء الله جل وعلا، مو حال الشاعر الفسد، فسد الشارع وهذا ابن، ففساد مؤقت، فيرجع الابن إلى بريقه الجاد، وشوفوا لاحظوا كل شاب بدأ الصلاة. منا سبع سنين وكان تربيتها على الاستقامة مهما الحرف يعود مهما الحرف يرجع إلى الجدة لكن ذاك الشاب اللي تربع على بونجوغ وبونسوار إذا انحرف كبر عليه أربعة إذا انحرف كبر عليه أربعة يا إما يخرجك شاب جنسي يا إما خمار يا إما مخدرات المهم كبر عليه أربعة إذا الفرق بين التربية و التربية على الطريقة الفرنسيجنية و على طريقة الكتاب والسنة الآن أسرنا ما تربي الأبناء على الكتاب والسنة ممكن صحيح يتربي الأولاد ما شفوا أبناء عاقلين كذا لكن تربيته ما قلت لك الآن تعبونجور و بونسوار و بونوي و كلامات فرنسية هذي التربية قلت والله هذا مربي كيف مربي هذا هذا ما هو مربي عندي هذا ما هو مربي بونجو بونصواودا اللي كتمان تعال غنا وكدا يقول هذا مربي ما شاء الله وتأكل الصلاة يقول هذا مربي كذا مربي؟ ما يقول كذا شئ يفزده هذا هو أفضل فزده ما يشئ يفزده الشئ يفزده لما يخرج من الأمور من ال من هذه الحياة إلى الشدود لكن أصر حياتها فساد أصر حياتها فساد بعض أسر تفرح لما ابنها أول ما يلتقي ينفق كلمة فرنسية طا طا مامو مو أبي وأمي يقولك والله ولدي ما شاء الله مربي يقول طا طا والناس تتعجب لما الابن يقولك أبي وأمي أبي وأمي يا يقول أبي وأمي هذه طربية ما هي تربية هذه؟ كيف هي تربية؟ بعض الآباء يحرصون على الأبناء أن لا يعتزمون بالمساجد بالصغير. مش غامرحق بالقميص والمزج مزار مزار صغير. ما أقولك أنا ربيت إبني. هذه تربية. هذا إفساد. هذا إفساد. لما يلتزم الشاب الصغير فطياً بالمجد يأتي الأب ولا يأتي الأم قل مازلت صغير؟ كثير من الفتيات الصغيرات فطراً ولا بعض القنوات الإسلامية الحمد لله شوف فتاة من الحجابها تأتي الأم تعلني فيها نح الحجاب مازلت صغيرة أقسم بالله يا أهلابي تفلة في عمر عشر سنة وجدتها تشكيلي من أمه حبيت اندي الحجاب وأمي قالتني ماذا أنت صغيرة؟ تفلة صغيرة عشر سنين ولا ولتسع سنين وجدت شكيلي من أمه أحبت أن الحجاب والأمه منعها تنام الحيثان وتقول لك تجي هذه الأم بعدين أنا ربيت بنتي والشارع اللي فسدها هذه وهذه تربية وهذه تربية هذه ما التربية، هذه ليست تربية، هذه إفساد، ولهذا قتلك التربية اللي من خاصينهم تربية فرنسية، تربية على فرنسيز، يربو أبناءه على فرنسيز، ما هو تربية على الكتاب والسنة، لكن متى نخرج تربية على القرآن والسنة أصل إسلامية، نخرج أصل إسلامية لما هذا الفتى وهذه الفتات يستثمرون أوقاتهم لدينهم يستثمرون أوقاتهم لدينهم ويستثمرون حياتهم لدينهم فتكون أسرتك مؤسسة تكوين جيل رباني تخريج جيل رباني لكن باش تكون أسرة باش تقول والله احنا عايشين وكافين وما شاء الله وتعيشنا فرنسيز ما تقول والله إحنا كفير، والله هذا شر فالأسرة هي مؤسسة مؤسسة حتى تخرج أجيال ربانية أجيال قرآنية أجيال مجاهدة في سبيل لضحية لدين الله رب العالمين هذه الأسرة التي نريد وهذه الأسرة التي نرغب بالشاب أن يتزوج ونرغب للشابة أن تتزوج. وهذا المعيال الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم للفجل فضفر بذات الدين تربت يدك وهذا المعيال حتى عليه نبينا المرأة من شاءكم ترضون دين هو خلقه فزوجه فالمعيال باختيار زوجة الدين والمعيال اختيار زوجة الدين حتى تكون مؤسسة دينية تخرج أجيال وحتى في التربية الإسلامية في الأبناء اختيار أحسن الأسماء تعليم الصبية الصلاة في الصغر، تعليم الفتاة حجابها في الصغر، وأن نخلف أن نفرق بينهم في المضاجر حتى لا تترجل المرأة وحتى لا يتخنى الرجل الطفل لما يعيش مع أخته في خطورة يأم الفتاة هذا الشاب الصغير راح يتقمص قميص أخته أو العكس أو الطفلة تتقمص قميص أختها. تشوف فتاة تعيش معيشة الرجال أو العكس أو الفتى يعيش معيشة النساء. خفروا بينهم في مضايقة حتى الرجل هو الرجل والمرأة هي المرأة. شوف المؤسسة. هاني هالطربين. وكلاهما يعلمان الصلاة ابن أسبع والفتاة من أحسن تعلم الحجاب ابن وهي بنت النساء. مؤسس ديني وليس هذا فقط جلست علمية يستطيع الوقت لابد الرجل يأخذ من وقته يدير يجلس مع, مع الأسرة في التوحيد في الجهاد في سبيل الله شوف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنا نعلم أصبياننا المغازي كما نعلمهم القرآن المغازي يعني الغزوات نعلمهم غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نعلمهم الآن كما تقول جلسة تقول أبناءك اليوم عدنا جلسة في النزوة بدر وشوفوا سيدنا النبي صل الله عليه وسلم شوفوا أصحاب رسوله كيف كانوا تجتمع أبناء تقول والله الآن ندرس مع لك من المعارك حروب الصليبيين صلاح الدين الأيوبي وربط الحال بالواقع بالماضي تخرجي لربان رباني ما وجه المخلد؟ موج المخنث ليش الآن أطفالنا الصغار هم أنه يقلد المغني الفلاني ولا المغنية الفلانية ولا عارض أزياء فلان ولا عارض أزياء فلانية ولا اللاعب الفلاني ولا, ولا اللاعب فلانية؟ إن الأسرة كلها تتكلم حول هذا الذي تأثر به الطفل الصغير. الأب من ينوب يتكلم على بلومي وماجرب. فينش الطفل على ويريد يتقمص قميص بلومي ولا قميص ماجرب. حنا وقتنا بلوما تقول لك أنتم اسماء اخرى دخل في هذا الوقت ولا المغني الفلاني ولا المغنية الفلانية الطفل يكبر يقولك مايكل جاكسون تتكلم على مايكل جاكسون الأم تتكلم على مايكل جاكسون نخ فا الطفل ينشأ ليتقمص حميس هذا مايكل جاكسون هذا مغني في زماننا الآن مغني زمان في زمانك كتير وهكذا لكن لو كتوصف كم خالد بن الوليد سعيد بن جبير أبو بكر الصديق عمر بن الخطاب ستجد الشاب في الصغرة يريد أن تقمص هذا القمص أن يكون عمرياً، أن يكون بكرياً، أن يكون جبيرياً وهذا وهذا الآن الوالدين، بعض الوالدين يفرح لما ولده يتقمص زي مايكل جاكسون ولا قميس بالدوم، ولا قميس ماجال، ولا مرافش كون فلان وعلان وزيد وعمر، وهذا اسمه شوف الأب يفرح وربما الأب هو اللي ينادي ابنه بهذا اسميه أرواح مايكل جالسون كيف ينشأ ينشأ الشب وبعدك أقولك أنا ربيت ابني تربي صالح أو شارح ولي أنت الذي أفسدت ابنك أنت الذي أفسدت ابنك جعت له شخصية مميعة ما هو شخصية ربانية طرآنية لا تتأثر بالشرق ولا بالغرب لهذا الأب لابد أن يستثمر وقته استثمار وقت لابد عنده خدمة عنده شغل شارع عنده دراسة ممكنة كان للدعاء لابد أن يتفرغ ساعة يومي يجلس مع الأبناء ويسمع يسمع الزوجة تبراسك. هذا الاستثمار الوقت هذا من التبحية في سبيل الله بوقتك ولو كذلك ما تقولوا والله المطبخ أخذ كل وقت لابد من ساعة تقف فيها الأم مع أبنائها، تذكرهم بالله، تعلمهم القرآن، تعلمهم الآداب والأخلاق، وحسن المعاملات وحسن العشرة. لابد من الأم تتفرغ ساعة الأقل يومي مع الأبناء. قلت كان وقتي والله نطبخ تبغى منا ندخل ما نخرج منه. كذلك من الأمور التي نعيشها وهي من الأخطاء الكبيرة في التربية في كل غرفة فاس. والتلفزيون إذا لم يعرض الدعوات الشرعية راح يشتت الأسرة لأن هيك عن المسائل المحرمات يشتت الأسرة الأسرة لا بد أن تجتمع وتتكلم وتتحاور وتحل مشاكلها وتناقش المسائل أما إذا كان في الفتاة في غرفة مع تلفزيونها والفتاة في غرفة مع تلفزيونها والأم في المطبخ والأب مع تلفزيونها في في غرفة الضيافة ما يجتمعون هاولا ماذا يتناقشون وماذا يتحاورون، تشتيت الأسر والآن نبارك الأسر بالأنترنت نبارك الأسر بدخول الأنترنت الأسر الجزائرية مشتتة فزاد الأنترنت وتشتيتها ما هي الأسر تجتمع بالله عليكم؟ الأسر تحتجت تتحاوف مشاكلها كل شركة الوطنية، كل شركة أو المؤسسة أو المتشفة عنده مشاكل لماذا تتحل المشاكل هذه؟ فلا بد من استثمار وقت استثمار وقت يدينا إذا تربى الشاب نفسه على الوثاة من لا يلقى صعوبة لما يتزوج الوثاة من الوقتها وهذا سؤالك، لماذا يتسلفون مع زواجهم وعلمهم؟ كانوا من أحسن أن تستثمار وقت وما تشبه على شيء شابه عليه لكن لواحد إنسان كل ما يصبح كل ما يمسي يقول لك أنا ما نخدش وقت ولا يستمع وقت وما يخدش وقت فين تطمس في اللعب وفي اللعب ولا قلت أنا كرحت من الفرا هذا الكلام أنا حتى في حياة الزوجية حتى في حياة الزوجية وما يستطيع يستمع وقتها وما يستطيع وقته أن يضحي بوقتها وما يستطيع يتكلم يعيش هذا كما عاش مع آبائه، فهذه قيمة الاستثمار أوقاص وقيمة التضحية بالوقت في خدمة دين الله في العالم. سواء كنت شابا سواء كنت متزوجا سواء كنت شيخا سواء كنت ذائعة، المهم الدين لا بد له أن يضحي بأوقاتنا من أجله. المسألة النسبية في من يضحي بكل وقته في من يضحي بكل وقته ومن يضحي من جل وقته لكن لا بد من القاسم المشرك بين أبناء هذه الأمة أن تضحي من وقتها لخدمة ذلك الله تعالى وعلا مع تحيات إخوانكم في تشجيلات الغرباء الإسلامية دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته